Zena zena zena zena zena malla zena qorna zena malla zena سعادة في الدنيا والدين ونفحة إرادة في صدر المحبين ينبع فكرها من منهج حسين كهيم بذكرها قلوب الملاء أصل الشرف مكنون في خدرها يتعطر الزيتون من عطرها مت الليل تهدينا بالايمان تروينا وتحيينا وتحيينا خلنا نقصد الحدار نعتني له بارك لو نهنيه بالعقيله نقصد له والبشره نبعث شوق للزهره وللعترا وللعترا My family. We will ممرنا زين فخرنا طلعت غاس ومن بعطى نارا ربها حدار والحق شعارا قلذ هل احسان سر انتصار ربها بالحسن تسلم يده وصارت حصن للدين والعقيده طيب يتنثر زينب نور يتفجر من حدار من حدار زينب بهذا الكون هي فريدة هاذ الخدر والصون يل تريدة غيثم طار يتصبب يلعط شانها كشرب من زينب بين زينب ذا نحبها ومن نردا وانا فرح دميني طبطب طبطب طبطب طبطب طبطب زينب حصننا ومن بع قيمنا اصنع عقيده بيها تصمنا روح التحدي تشحذ هممنا واحنا بذكرها يتلاشى همنا زينب اسم محفوف في الجلالة ورثت من الكرار كل خصالة نفحت نور من نورة في الوجدان محفورة هالحورة هالحورة في العفة والإيثار والبطولة صورة من المختار والبتولة هي هالكوني ترنى والتاريخ يتكلم منها دروس نتعلم بخطها التزمنا وبها هتدينا فرحتهاليل هل تعلمنا Bona nit.